وَمَن يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِىًّا مُرْشِدًا وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَنصَارًا مِن دُونِي وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمَمًا وَأَبْكَى مَنْ وَصَفَ مأواهم جنن مكل ما خبت زيدنهم سعيرا ذلك جزاء فَأَرُبِّي بِآيَاتِنَا وَقَدْ أَذَاكُنَا يَظَامًا وَرُفَاتًا آيَنَا لَمَ بَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَهُ أَنْ تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنفاق وَأَنقَذَ آتَيْنَا مُوسَىٰ ثِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ طال لنقف في الرعون اني لا اظنك يا موسى ما اسورا قال لا قد علمت ما الارضي بصائر وانني لا اظنك يافيرعون مسبورا فارد ا ان يستنفذ ذَهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَرْقُضْنَ وَمَن مَّعَهُمْ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِ قِيْلِ بَنِي